بوك تو ديودسمت عشرون عشرون نليل السارونا فينس محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد لودز يكارتو Hudraak Hudrā heak? Jūtieties kā mājās? Elbei tu beituk? El bēt btak. Ku jūs vēlētos dzert? Mvetu hibu hadratuka tašrab. Mēvē tu hib hadratatak tašrab? Vai jūs mī lat mūziku? اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟ مان بتيك كلاسيكا موزيكا. انا أحب الموسيقى الكلاسيكية انا أحب الموسيقى الكلاسيكيه. تي اير ماني كومباكت ديسكي. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Vai أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Te ir mana gitāra. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. أتحب أن تغني؟ ا تحب ان تغني؟ وايومس اير بيرني عندك اطفال؟ اه عندك كلب؟ اه عندك تي هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي استي شي باشلايك لاسو حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب كويوس لابرات ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ 바이우스 라프라트 ايت أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ 바이우스 라프라트 ايت أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Vai jūs labprāt ejet uz operu? Atu hob an tadhhab ila dar al opera? Atu hob an tadhhab ila dar al Visit www.book2.de for the book and the texts.